الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءل من به والأوهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا هؤلا سديدا يصلح لكم أعمالكم وفر لكم ذنوبكم ومن يبع الله ورسوله فقد فاز حوزا عظيما أما بعد إن خير حديث كتاب الله وأخبر الآدي آدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضرالة في النار لا تزال قراءتنا متواصلة بفضل الله علينا فيما افتدأناه من اعتراءة في هذه النبذ التي نقلت لنا عقيدة السلف وهي الموسومة بلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله وأجزل له المثوبة على ما صلف وقدم وقد وصلت من القراءة إلى قوله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان والذي قال عنه الذي لا يخلو من علمه مكان ما معنى قوله المحمود بكل لسان من كل الخلائق بكل لغة ودليل ذلك قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حبيبا غفورا فكل المخلوقات تحمده سبحانه وتعالى بلغاتها التي يعلمها الله سبحانه وتعالى فالطير له لغة والنمل له لغة والأسود لها لغة وسائر السباع كذلك والقردة والأسماك والقطط كل أولئك كان أو لا يزالون ينطقون بلغة خاصة بهم لا يعلمها إلا الله وقال وعلمنا منطق الطير طير له نطق لكنك لا تفقه نطقه وقد علمه سليمان وداود عليهم السلام علم منطق الطير آل داود بل علم منطق النملة فلها لغة ألم ترى أن النملة إذا رأت قوتا لها من نحو أرزة أو سكره لا تستطيع أن تحملها إلى بيتها ألم تر أنها ما بعد رؤيتها لتلك القطعة أن تجمع عليها النمل. من ناداهم إلى تلك السكره القطعة من السكر أو تلك الأرزة أو غير ذلك من ناداهم لا شك أن لهم لغة يتكلم بعضهم مع بعض وسمع لغتهم سليمان سمعت تلك النملة التي قامت كل خطيبة المحذرة المنذرة للنملة، فقالت لا يحتمنكم ادخلوا مساكنكم، فسمت تلك الجحور مساكن، فيعتقدون انها مساكن لهم، تقيهم الحر والقر والأمطار، فلا يحتمنكم سليمان وجنوده. هذا يدل أن هذه الحيوانات والبهائم لها لغة وقد جاء في الحديث تكلم الذئب كما في الحديث وعجبا ذئب كما ذكر بعض الأشخاص في بعض الأزمنة والنبي يحكي عن ذلك وعجبا ذئب يتكلم وهذا هو العجيب أنه تكلم بلغة الإنسان هذا على خلاف العادة من أجل ذلك تعجبوا فيما نقل عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذن هذه المخلوقات كلها لها ألسنة أو لها لغات كلهم يسبحون بحمد الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ما أغبى أو ما أحمق ذلك العبد العاصي الذي يتعاطى المعاصي بل أشنع منه أفضع العبد الكافر الملحد الذي جحد كل نعمة لله بكفره سبحانه وتعالى الكون كله يسبح بحمده من البهائم والطيور والجبال نعم كما قال الجبال يسبحنا معه وهذا يخالف هذه الأكوان بمعصية الرحمن هذه الأكوان كلها تسبح بحمد الله نعم وإن من شيء لا يسبح بحمده كلمتان خفيفتان كما جعل ذلك البخاري آخر حديث في كتابه كما سيأتي معكم إن مد الله في عمركم وختمتم معنا صيح البخاري فآخر حديث ستدرسونه في صحيح البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حب البخاري أن يختم كلامه بشيء محبوب لله وهو التسبيح فهو محبوب بالله وقد أنتق الله جني من شياطين ومرضة الجن ممن أصاب إمرأة كانت هذه المرأة قد أسيبت بمص من الجن فأتعبها جدا ثم لما نتق الجن كما نقر لي بعض إخواننا قالت قال ذلك الجني ذبحتني بالتسبيح هذا التسبيح كالفؤوس والصياط من النار يقع على أبدان الشياطين لأنه محبوب لرب العالمين فهو شديد على الشياطين فأكثر من التسبيح وكيدوا أو أغير الشيطان لكثر التسبيح وارض الرحمن وخاصه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ومعنى سبحان الله وبحمده أي أنزه الله من كل نقص تنزيه مقرون بحمده وهو الثناء عليه لما اتصف به من صفات الجمال والكمال وليس تسبيح فقط وهو تنزيه من النقص بل أضيف إليه ويقرن به الحمد, أو الحمد وهو ثناء على الله بما اتصف به من صفات الجمال والكمال فهذا أكمل من قولك سبحان الله أن تقول سبحان الله وبحمده وهو أفضل كلمتان خبيبتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والله مستحق للتسبيح والتحميد لأنه سبحانه وتعالى له صفات الكمال والجمال والجلال الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان والرحمة لا إله إلا هو قال والمعبود في كل زمان هل معنى ذلك أن كل الخلائق تعبده في كل زمان؟ نعم الجواب نعم ليس معنى ذلك أن كل عباده يؤمنون بالألوهية والصفات بل والربوبية بل قوله المعبود في كل زمان أي المستحق للعبادة دائما وأبدا ولا يزال خلقه يعبدونه لا تزال تجد خلق يعبدون الله سبحانه وتعالى فلا يخلو زمان من وجود عباد لله وخذوا مثلا من يعبده في السماء ملائكة الرحمن ونأخذ بيتا في السماء عجيب يدل على عظمة الله جل في علاه وقدرته الباهرة التي بهرت العقول لا إله إلا هو وهو البيت المعمور حيث أن النبي صعد يوم المعراج لو ليلة المعراج وفرق بين الإسراء والمعراج الإسراء جاء في قوله تعالى معناه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فهذا كان الإسراء أخذ بوسط البراق نعم داب عجيبة نعم تفوق الطائرات والمركبات الفضائية في قوتها وفي سرعتها وهذا يدل على أنه ينبغي للشباب أن لا بالغرب لما يروا أنهم صنعوا الصاروخ الذي كذبوا تارة فقالوا أنه صعد القمر ولم يثبت هذا الحقيقة وقالوا وصنعوا الطائرة انظروا إلى دابة البراق ما أعجبها فاقت كل مركبة فضائية إن حد المراكب الفضائية لو صح قولهم أنها صعدت القمر إلا أن شركة هناك معروفة كذبت شركة ناسا وقالت إن هذا الصعود الذي أحدثتموه واخترمتموه إنما هبوط كاذب عن القمر أنتم هبطتم في ولاية كذا وكذا وعندهم إثبات أو عندهم خبر أنهم نزلوا في ولاية كذا وكذا في مكان كذا وكذا والتواتر لم يقع لأن التواتر يدل على صحة الخبر قطعا نقل جماعة عن جماعة تحيل العادة وطعم الكذب فالذين نقلوا أنهم نزعوا القمر اثنان كفار اتصلوا بالمحطة الأرضية ما عندنا أنهم جماعة كثيرة نزلت في القمر إذا ما وقع خبر التواتر حتى نقولها لقطع على تعريف أهل الحديث للتواتر ما نقول بذلك فلو سلمنا لهم قلنا أنتم أين ذهبتم بالمركب الفضائية نزلتم القمر، فإن النبي عرج به بتلك الداب وعرج به وعرج به حتى وصل إلى السماء السابع وسمع صريف الأقلام أقلام القدر تكتب مقادر خلائق لا إله إلا الله فأنتم عاجزون على أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان لا تنفذون بالدار ولا بالذار نعم لا تنفذون إلا بسلطان إذا ينبغي أن يعرف العبد قدر خالقه سبحانه المعبود في كل زمان فهذا البيت المعمور لما عرج بالنبي إلى السماء السابعة وجد بيتا يسمى المعمور قد اتكأ عليه أبونا إبراهيم أبو الأنبياء أو إبراهيم النبي عليه السلام هذا البيت مسامت للكعبة قيل لو خر لنزلت حجارته أو بناءه على الكعبة قال النبي عنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يخرجون منه إلى يوم القيامة سبعون ألف ملك كل يوم كم عند أيام الدنيا آلاف الأيام آلاف السنين آلاف الشهور وكل يوم يدخل سبعون ألف ملك إلى البيت المعمور لا يخرجون منه إلى يوم القيامة ما بالك بهذا البيت؟ ما أعظمه؟ نعم ولو حصل هذا في كل يوم يدخل إلى الأرض كلها سبعون ألف لا يخرجون امتلأت الأرض لكن هذا بيت عظيم جدا بيت عظيم ومن فيه هذا يدل على أن الله مستغني عنكم يا عباد الله فاعبدوه واشكروا له مستغني عن عبادتكم لا إله إلا هو ملائكة كل يوم يدخلون يعبدون في البيت المعمور يعمرونه بالعبادة والتسبيح والسجود فلماذا يأتي الإنسان ينكر الأربع ركعات هذه أو يطلق لحيته ويقصر ثوبه ويستقيم على دين الله فتحدث له مصيبة فيمن على الله أنا مستقيم أنا كذا ويحدث لي هذا ولا ينقذني الله ولا ينصرني ولا كذا تمن على الله الله مستغني عن عبادتك أصلا بل هو من عليك انهداك سبحانه يمنون عليك أن أسلموا قل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان سبحانه أقول أنت محتاج إلى الله الله غني سبحانه أنظر كم يدخل البيت المعمور كل يوم من الملائكة يعبدونه وقول النبي كما في مسجد أحمد أطت السماء وحق لها أن تأطت ما فيها من موضع أربعة أصابع أو كما قال إلا ملك ساجد على اتساع السماوات نعم فما السماوات هذه بالنسبة إلى الأرض كذرة ربما في بحر شاسع واسع السماوات فيها الشمس وفيها الكواكب وفقط نحن الآن نعيش في مجرة كما يسمونها في علم الفلك ولربما من أصغر المجرات وهناك مجرات أخرى وكل كوكب بعيد عن الكوكب الآخر مئات السنين الضوئية لا إله إلا الله فكيف خلق السماوات هذه ومع ذلك ما فيها موضع شبر أو أربعة أصابع إلا ملك ساجد إذن ينبغي أن يكون في قلبك كمال الذل لله وخضوع لعظمته لا إله إله وانت ساجد اعبد الله على كمال ذل وخضوع له ومحبة وتعظيم فإن خلقه عظيم وقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يمكن أن يرى بالقمار الصناعية ولا بالمناظير الفلكية حدثنا عن ملك يحمل العرف فاستمعوا إلى عظمته لتعرفوا عظمة ربكم هذا خلق الله فكيف بالله ليس كمثل أي شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن واحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام فكيف بالرحمن هذا خلقه لا إله إلا هو ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والعرش وما أدراك من العرش أعظم وأثقى مخلوق من مخلوقات الله وقد ألقيت بهذا السؤال على على أناسي عدة أناس فبعضهم ما أجاب كثير منهم ما أجاب وهو ما أعظم خلق أو أثقل خلق من خلق الله فبعضهم انصرف إلى الجبال وبعضهم انصرف إلى البحار ونسوا عرش الرحمن فإنه أعظم مخلوقات الله وأثقل ذلك ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه لقد قلت بعدك كلمات ثم قال سبحان الله عدد خلقه ورضى نفسه ومداد كلمات وزنة عرشه ومداد كلماته فهذا يدل أنه أعظم مخلوق وأذكره لأنه لما جاء إلى الوزن قاد زنة عرشه وير العدد فإنه يريد عدد متناني فقال خلق ثم لما كان الوزن سيأتي بوزن بدلات الاختران وزن متناهي فقال زينة عرش وهذا يدل أن أثقى المخلوق وعظم مخلوق العرش ومس السماوات والأرض في الكرسي الكرسي يقول ابن عباس هو موضع قدم الجبار فالله له قدم تريق بجلاله ليس كمثل شيء كما سيأتي معنا في لمعة الاعتقاد من صفات الله الذاتية ويدل على ذلك ثم يضع قدمه فيها النار فينسوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط فهذا كلام الرسول أن لله قدم تريق بجلاله موضع قدم الله الكرسي في أصح أقوال العلم منهم من قال العلم والصحيح أن الكرسي لأن هذا حبر الأمة فسره فقال الكرسي موضع قدم الله فمس السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلا في صحراء هذه الحلقة ما تضيع في الصحراء ولا ما تضيع يا إخوان تضيع ولا لا ائتوني بأمة تبحث عن حلقة في صحراء النفوذ أو صحاري أمريكا أو صحاري أي قارة من قارات الأرض ضع حلقةها كذا وضعها قل لأمة من الأمم بجيوش تبحث عنها سيجدونها لم يجدوها فهذه السماوات مع أحدهمها سبحان الله في الكرسي كحلقة في فلات يعني الكرسي كالفلات والسماوات والأرض كالحلقة مع عظمة شأن الأرض والسماوات قال وفضل العرش انظر وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة شيء عظيم ما يمكن تتصوره العقول من العظمة ومع ذلك يدعون للرحمن ولدا ويقولون له ولد لا إله إلا هو تكاد السماوات يتفطر وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا ولم تكن له صاحبة فكيف يكون له ولد؟ قال تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وهذا الشيء الذي أفهمت به أمريكي نصراني فبهت قلت له عيسى إن مثل آدم عند الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم أنتم تقولون أن آدم له أب أن عيسى ابن الله آدم خلق ولا يعرف له أب ولا يعرف له أم فلنقول لهذا الرجل أليس أولى أن يكون هو ابن الله؟ كون إنه ولد وليس له أب آدم ولد أو خلق عفوا وليس له أب لا يعني أن الله أبوه وكذلك يقول في عيسى كون ما لأب عيسى لا يعني أنه إيش ابن لله فقولوا في آدم فقولوا في عيسى مثل ما قلتم في آدم هذه حجة الله على عباده إن ماذا الآدم إن ماذا العيسى عند الله كما كماذا الآدم وكثير من يدعون إلى الله من, من يدعو النصارى لا يتأمل ولا يعرف تفسير القرآن فيتخبط عند الدعوة ربما لابد أن يقرأ القرآن ففيه حجج على النصارى عظيبة وفيه حجج على المشركين طويمة طيب قال تعالى وهو الذي في السماء لا هو في الأرض هذه الآية معناها أن الله يعبد أو معبود عند أهل السماء وحده لا شريك له ملائكة ومعبود عند أهل الأرض وليس الأمر كما قال لي ذلك الحلول السوداني الذي يبعد عن مسجدنا بنحو ثلاث كيلو أو كيلوان أو بنحو كويلويل قال لي إن الله يحل في كل مكان عياذا بالرحمن قال الجدار هذا بذاته لو أن الله ما يحل فيه لما قام قائما هكذا هذا هو الضلال المبين وهذه عقيدة الحلولية كفرهم جري في كتاب الشريعة فقال رحمه الله الحلولية كفار وسبب تكفيرهم جحدهم لخبر ربهم النفسه في سورة تبارك فقال مبينا أينه قال أأمنتم من في السماء فإذا قال العبد بل هو في كل مكان فقد كفر بكلام الرحمن وكفر بكلام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كفر بإقراره لتلك الجارية التي سألت رسول الله بل سألها رسول الله لماذا سألها؟ لماذا سألها؟ لماذا سألها لأن سيدها معاوية بن الحكم السلمي غضب عليها غضبة أظنها أضاعت شاد فأكلها الذئب أو غير ذلك فلطن وراء أن كفارت ذلك أن يعتق وليدة أو عبدة أو أمى فذكر ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعوها فراد النبي أن يعرف هل هي مؤمنة أو لا فقال لها أين الله قالت السماء شارت إلى السماء قال من أنا قالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة فأثبت لها الإيمان لأنها أثبتت العلول الرحمن وشهدت برسالة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فقال اعتقها فإنها مؤمنة نعم فهذا العتق كان منه مستحب ومع ذلك قيد النبي ذلك بالإيمان أن تكون مؤمنة فأن يقيد كفارة اليمين بالإيمان لأنها واجبة من باب أولى وقد اختلف الفقهاء في كفارة اليمين هل يجب أن يعتقها من عبد أو أما مؤمنين أم ولو كافرين فهذا يرجح لعله يرجح أنها تكون مؤمنا وإن لم تذكى في الآية فكفار أتبو إيش إطعام عشرة مساكين من أوسط مطبعين من أهلي أهليكم أو كسوتهم أو عتق رقبه ولم يقل مؤمنا لم يقيد فقد يقول قائم اعتق كافرة حتى وكفر عن يمينه اعتق مؤمنة وكفر عن يمينه فلما جاء هذا الحديث في أمر مستحب ويبي لله أنه يعتقد مستحب كفر ايش قيد بالإيمان فكذلك نقول إذا أردت تقرب للرحمن بتكفير نعم، فاعتق عق... رقبه مؤمنة والرقاب موجودين في موريتانيا كما سمعت ولا أدري إلى الآن لكن الشيخ عبدالعزيز كان يرسل لهم مبلغ نحو 25 ألف ريال من, من كان عليه كفار الظهار أو كفارة وطأ في رمضان أو قتل خطأ كان الشيخ يرسل لموريتانيا يعتق رحمه الله يأخذ المبلغ من الرجل الذي جامع في رمضان مثلا هو غير مسافر وحاضر حاضر وعالم عالم بحكم ثم يرسل الشيخ هنا. هنا قالت الجارية في السماء. قال لي أحد صوفية الشام، مما بطل أهل تلك المنطقة به، حيث أنه كان خطيب جمعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يزال مثل ذلك الحلول يثبت يقول أن الله في كل مكان. ويستدل ذلك السوداني الحلولي بهذه الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض والرد عليه أن يقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض أي إله يعبده أهل السماء وإله يعبده الأرض وليس أنه حال في الأرض وحال في السماء كقوله كقولهم وهذا معروف عند العرب أن يقال فلان أمير في صنعاء وأمير في إيش في اليمن لا يعني أنه يحل في صح صنعاء ويحل في اليمن وإنما وأمير في صنعاء وأمير في اليمن وأما الشامي الصوفي فلما بهتته أو لما حاججته بحديث الجارية كان صاحب بدعة قاتله الله أراد أن يميت معنا حديث الجارية ويقتله ويتملص منه لأنه أفهمه واضح الدلالة وينبغي أن ينقطع عنده فكان على شاكلة النمرود يعطي إبراهيم حجة فيصير كلام الباطل إلا غيرها إبراهيم قال للنمرود مرود إن الله يحيي ويميت قال أنا حي ويميت قال إبراهيم حين يذن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بها من المغرب فبوهت الذي كفر فذكرت لك الصوفي حديث الجارية وقد سمعت أنه أو صاحبه لما كان لي دعوة فردية في بعض مساجد دمشق أنهم أشغلهم ذلك حتى خطبوا في منبر جمعتهم تحذيرا مني بطريقه المباشر وهو أن محمد بن عبد الوهاب من نجد والنجد عندها قرن الشيطان ويقصدون بنجد نجد هذا هذه التي يعيش فيها يتكبر العلماء لا هي نجد العراق كما اتفق على ذلك العلماء نجد العراق وليس نجد المملكة العربية السعودية فأشغلهم دعوتي في ذلك المسجد الفردية لهم بعض لبعضهم فأحسوا بالخطر فقاموا يريدون أن ينفروا العامة بأنه مهما كان من كلامه فإنه نجدي أو من جهة محمد الوهاب وهناك قرن الشيطان يعني إسقاط بأقصر طريق نسأل الله على العافية إسقاط بأقصر طريق فمر الأيال وما رأيت إلا ذلك الإنسان أمامي في الحرم المكي جاء للعمرة فقلت هذه فرصة مناسبة أدعوه للتوحيد في باب الصفات فتلوت عليه حديث الجارية ما جوابك عليه وهو واضح الدلالة على أن الله في السنة سبحانه وتعالى فما شعرت إلا ويسلق طريقة النمرود وأصحاب الأهواء المظلة قال لي الجارية جاهلة شف الجارية جاهلة فأعطاها النبي على قدر عقلها عقر هذا الجواب لو قاله لبعض العام فعلا قد يفتن لأن الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرة القول غروة فما أوحى له ذلك الجواب في ذلك وقت إلا شيطانه أو ما تعلمه من مشائخ شياطين الإنس رؤوس الضلال فقول يا سبحان الله أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء لصلاته وهو عرابي دخل وأساء الصلاة وبرهان أنه عرابي لا يفقه شيء من دين الله إلا بقدر ما علمه رسول الله أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة أين هو عن المدينة ليس عايش مع الصحابة ما يعرف يصلي سنين هو على هذا الوضع ويقول له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي فيرجع ولا يحصل الصلاة ويجي ويأتي للنبي صلى سفر يقول للنبي يرجع فصلف إنك لا نصلي إلى أن قال والذي بعدك بالحق لا أحصل غير هذا أعلمني فعلمه فكيف النبي ينكر في مسألة هي أدنى من مسألة التوحيد وهي الصلاة فقد اختلف الفقهاء في تارك الصلاة على أن ابن إسحاق أو إسحاق بن رهو ينقل إجماع على كفره لكن وقع خلاف فأحمد في رواية واحدة ويوافق إسحاق على تكفيره وأما الشافعي وابو حنيفة ومالك لا يكفرون تارك الصلاة ولو نعم يكفرونه كسر لكلهم يكفرونه جهودا فكيف يعلم النبي المسيء لصلاته؟ الصلاة وينكرها عليه ولم يأخذه على طريقته أو عرفه ثم يترك التعليم لتلك الجارة في مسألة هي أصل وهو التوحيد ها يمكن أن يكون هذا؟ لا يمكن إن هذا الاختلاق فلا شك أنه غلط في العقيدة لما حصل من النبي أن يسكت فإن هذا التعرن فيه بالخيانة قال الله تعالى يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك فلا يجوز النبي أن يسكت وقت الحاجة وقت الداعي للبيان هم يقولون تأخير البيان لوقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لكن إلى وقت الحاجة فأين الاستدراك؟ يموت النبي ولم يستدرك على الجارية ثم تأخذ الأم عنه غلطا عظيما مثل هذا هو أن الله في السماء، ولا يصححه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصححه الصحابة من الخلفاء الراشدين من بعده، ويقولون تلك الجارية قد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ، ويموت الخلفاء وقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويموت المبشرون في ويموت الأنصار والمهاجرون كلهم يموتون على باطل حديث الجارية ولم يصدّر. على ذلك أحد أو يؤوله ثم تأتي أنت بهذا التأويل أنها جاهلة المقصود أن أهل الأهواء كما قال عنهم قاتل الله أهل الأهواء يأخذون الذي لهم ويدعون الذي عليهم طيب ثم قال الذي لا يخلو من علمه مكان أي يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما كما قال الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم يوم القيامة نعم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم سبحانه يعلم عدد قطر الأمطار كم عدد قطر الأمطار والله لو اجتمعت الجن والإنس ليعدوا عد قطر الأمطار في الأرض منذ أن خلق الله الأرض وامطرت الأرض إلى آخر مطر ينزل قبل قيام الساعة آخر مطر ينزل الأرض والله لن يقدر أن يعدوه والله محصيه كم قطرة سبحانه فهو يعلم عدد قطر الأمطار وعدد مكاير البحار وعدد ما جن عليه الليل ويشرق عليه النهار يعرف لغات الناس على اختلافها لا إله إلا هو ويعلم خائنة الأعين وما تكفي الصدور والسر عنده كالعلن يستويان يعلم ما في الأرحام وما تدي نفس بأي يرن تموت وهو يعلم بأي يرن تموت وفي أي ساعة كلكم أيها الحضور يعلم الله أين قبوركم ومتى أزمنت وفياتكم ومن سيحملكم على أكتابه يأخذكم إلى قبوركم وهل لكم قبر أم أن قبركم حوت يبتلع أحدكم أو فضاء تتفجر به الطائرة فتكون أشلاء جسده لا يدرى أم تحرق بدنه فلا يكون له قبر إلا ما أذن به الله كله محصي ولو شاء أنزل عليكم الآن ساعة وفياتكم لكن لحكمة يخبئها عنكم ليرى عملكم وإيمانكم بالغيب سبحانه وتعالى خرج النبي بكتابين على الصحابة رضوان الله عليهم قال هذا كتاب مكتوب فيه كل أهل الجنة وهذا كتاب مكتوب فيه كل أهل النار صلى الله عليه وسلم والأحمق الذي يقول الأمر إذا فرق فدعني وشأني أعمل ما شئت وهل عندك الكتاب أنك في ذلك الكتاب يلا من أهل النار مطلوب منك العمل فإذا ما عملت عصيت الله قال يا رسول الله أيو علم أهل الجنة من أهل النار أيو علم أهل الجنة وأهل النار علموا قال نعم قال العمل قال اعملوا فكل الميسر بما خلق له إذا المطلوب منك العمل لا تسأل وتقول أنا أعلم أني من أهل النار كما يقول بعض الأشقياء من اليائسين من رحمة الواحد الغفار اعمل فهذا المطلوب منك في الأرض أن تعمرها بالعبادة حتى تلقى الله سبحانه وتعالى فكل ميسر لما خلق له وأما قولكم كما جاءني شابان من طلبة العلم أشكل عليهم أمر كيف يقول الله يعلم ما في الأرحام والله بعد هذا لا يقول نكذب أصحاب الأشعاعات الذي يعرفون الولد من البنت في البطن مع قوله سبحانه يعلم ما في الأرحام فكيف؟ وهم يقولون ولد ويخرج ولد بنت ما تخرج بنت مع قوله ويعلم ما في الأرحام قلت لهما لا تعارف لأن علم الله لما في الأرحام علم من غير مباشرة أسباب أما علمهم بمباشرة أسباب فهو يختلف عن علم رب الأرباب فالأسباب التي يبدلونها ما هي نعم الأشعة هذا السبب من غير هذا السبب يقدر يعلم علم مستقل مباشر لا يقدر هذا علم الله ولذلك قلت له لو ما في هذه الأشعة وقال على طريقة النمرود أنا أعلم ما في الأرحام كيف؟ شق بطن المرأة وطلع قال ولد. ودخله وجعل طبيب يخيط البطن قال ولد فعل السبب ولا لا فعل السبب هو شق البطن وطلع الولد هذا السبب الله من غير مثل هذا السبب سواء هذا السبب أو لا يعلم فهذا الفرق بين علم البشر وعلم الله وفضل علم الله على علم البشر كفضل الله على البشر وموسى عليه السلام لما التقى بالخضر كما في صحيح البخاري جاء طائر او